إثنان استمع إلى أسماء المدن وأعدها ثم اكتبها في دفترك إستنبول هقاري إزمير قونيا أنقرة ديار بكر شانلي أورفا أدنى